ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أي فِي في التابوت فقذفيه في اليم فليلقه, اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو فلي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانًا سُوٓا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى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 بل اوقطع ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وابقا قالوا لنا اثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقضى ما انت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير أبقى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى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 وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جالب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي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 قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قمطة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن قال فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا وان لك موعدا لن تخلفه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 وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ اللَّدُنَ ذِكْرَى مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْرًا قَالِي دِينَ فِيهِ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلاً يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ الْزُّرْقَى يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن لبثتم إلَّا إلا إلَّا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 وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاف من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفناه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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُونَ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْلِيسَ أَبَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا فَلَا يُخْرِجَنَكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّكَ أَلَّا تَجْوَعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَعْمَأُ فِيهَا وَلَا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك الله يبلا فأكل منها فبدت لهما سوءاتهما وطفق وطفق يصفى لي عليهما من ورق الجنة وعصاه مربه فغوى ثم جتبر ربه فتاب عليه وهدى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 ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاموا وأجروا مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آلاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى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 أو لم تأتهم مَا ما في الصحف الأولى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لقالوا ربنا لو أنك أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل فتربصوا